سَبَّحَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَأَمْلَاكُهَا وَسَبَّحَتْ لَهُ النُّجُومُ وَأَفْلَاكُهَا وسبحت له الأنهار الْأَنْهَارُ وَأَسْمَاكُهَا وسبحت له الأرض الْأَرْضُ وَسُكَّانُهَا وسبحت له البحار الْبِحَارُ وَحِيتَانُهَا وَأَمْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ فَاشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ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 وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله ولما به بعد الشتات وامن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما عين بنظر ووعد اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام خلق ربنا جل وعلا مخلوقاته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 والولدان والغلمان والفتيات كانوا يفتخرون به اذا اقاموه ذلك الحق هو الذي ذكره ربنا جل وعلا لما قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا إلا اياه ثم قال جل وعلا و بالوالدين ولما ذكر الله تعالى عبادته قال سبحانه وتعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين بالوالدين وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما شرعه على بني اسرائيل على الامم السابقات قال جل وعلا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين ولما ذكر سبحانه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 هذا الصديق النبي ابتلي بأب كافر يصنع الاصنام ويعبد الاصنام ويبيع الاصنام ويدعو الناس الى عباده الاصنام ويكتسب المال الحرام من بيع الاصنام فهو في ظلمات الكفر بعضها فوق بعض فانظر كيف كان يتعامل إبراهيم النبي خليل الرحمن الرجل المقرب العابد الاواب كيف كان يتعامل مع ذلك الرجل قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب ابراهيم إنه انه كان صديقا نبي اذا قال لابيه يا ابي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابي وجعل يلاطف أباه باجمل العبارات وارق الكلمات واحسنها واعذبها مترطفا متقربا إليه محسنا إليه في العبارة وإذا أبوه يرد عليه أراغب أنت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته رجمنك واهجرني ماليا يعني اخرج من البيت انت مطرود من قبلي لا اريد ان اراك فبماذا اجابه ابراهيم هل قال انا المخطئ اتعاملت معك تعاملا حسنا وانت لا تستحقه ذاك يقول له اهجرني ماليا لا اريد ان اراك وإبراهيم عليه السلام يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا نعم هذا خبر الأنبياء وهكذا كانوا يتعاملون مع آباء كانوا مسلمين وصالحين وأيضا مع آباء كانوا كافرين محاربين كانوا يتعاملون معهم بالرفق واللين وحسن العباره وجميل الاشاره ولطيف الكلمات واعدب المعامله حتى يكونوا فعلا مطبقين للعباده التي شرعها الله تعالى لهم اما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فلقد أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي يعني يا رسول الله الناس الذين اخالطهم أنواع فيهم زوجة وابناء وفيهم بنات وفيهم اعمام واخوان واسهار وشركاء في تجارة وجيران في المسكن واصدقاء وفيهم مدراء وفيهم كبار وصغار الناس الذين اخالطهم يا رسول الله هم انواع كثيره اي هذه الانواع أحق بابتسامتي قبل غيره أيهم أحق بمكالمتي قبل غيره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 يعني إذا ما عندك الا ساعه فراغ واحدة في الأسبوع اجعلها لامك إذا ما عندك الا هديه واحده تستطيع أن تتلطف بها مع أحد فاجعلها لامك إذا ما تملك الا مالا يسيرا فانفقه على أمك إذا لا تستطيع أن تتحمل الا اذى شخص واحد فتحمل اذى أمك قال له أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم امك ثم ابوك ثم ادناك فادناك فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوالدين هما الطريق الاقرب والاسرع والوحيد الذي يمكن أن يحسن إليه الإنسان ويتفرع عن هذا الطريق طرق أخرى تمتد إلى زوجة وولد وغير ذلك ولذلك كان صحابه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يفقهون ذلك ويعلمون أن بر الوالدين والاحسان إليهما من أعظم القربات وإن كان كافرين كما قال ربنا جل وعلا وصينا الانسان بوالديه حسنا ثم قال سبحانه وان جاءداك لتشرك بما ليس لك به علم اذا وصل الوالدان من الاذى إلى درجة أنهما قد يضعان الصنم امام الولد ويامرانه بالسجود له وان جاءداك بلغ الجهد والجهده في مكابدتك والضغط عليك وان جاءداك لتشرك بي ما ليس لك به علم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 فمضى إلى عمر وقال كلاب لعمر قال يا امير المؤمنين أريد أن ترسلني إلى الثغور وهي مراكز يرابط فيها المجاهدون على حدود دولة الإسلام فقال له عمر احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد اذهب واستاذنهما فرجع الولد إلى ابويه فجعل يقبلهما ويرجوهما ويبكي حتى أذن له بذلك ثم مضى إلى عمر وبعثه إلى بعض الثغور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 اني إذا اردت أن اسقي أبي من الناقه آتي إلى اغذر ناقة في القطيع في الليل إلى أغزر ناقة في الإبل ثم أنيخها وأعقلها ثم استيقظ قبل الفجر ثم آتي واخذ ماء من البئر باردا فابعث الناقة أوقفها ثم اغسل ضرعها مرارا بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع ثم احلبها فاذا صلى ابي الفجر اقبلت اليه واعطيته هذا اللبن قال عمر عجبا كل هذا لاجل مذقه لبن قال وما سوى ذلك اعظم غير ذلك قصه عليه إذا كان هذا الفعل لاجل ان اسقيه اللبن فما بالك بغير ذلك قال له عمر فاصنع كما كنت تصنع لابيك فمضى الولد الى ابل عند عمر وجعل يلين درعها مرارا ثم يغسلها بالماء مرارا ويحلب ويحمل هذا ويصنع هذا حتى أقبل إلى عمر بهذا الإناء فيه اللبن ثم استدعى إلى ابيه قال عمر بوضعوه في هذه الغرفه واقفل عليه وارسل عمر يدعو أمية الشيخ الكبير يدعوه اليه فجاء باميه وهو شيخ كبير قد رق عظمه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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته الى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام في سنن البيهقي أن رجلا أقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما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 والاحسان الى اصدقائهما أصدقاء الأب ولعجاء صديقات الأم وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما صلة الاعمام والأخوال وابنائهم هذا من بر الإنسان بوالديه واخيرا أيها المسلمون حذر نبينا صلى الله عليه واله وسلم من العقوق وبين صلوات ربي وسلامه عليه سوء عاقبته فقال عليه الصلاة والسلام شيئان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 اذكر ان رجلا كان قد كب... كبر سنه وعنده عدد من الاولاد تزوج اولاده وبناته وبقي هو وزوجته كبارا في السن عندهم خادمة وسائق فتوفيت الزوجة فكان لا بد ان يسكن الاب عند أحد اولاده فكان الطبيعي ان يسكن عند ولده الأكبر فالولد الاكبر خجل أن يسكن الأب عند اخوته الصغار وهم كلهم متزوجون سكن عند ولده الأكبر مضت الايام وكان هذا الشيخ الكبير يفعل ما يفعله كبير السن عادة فارغ فيطوف في البيت يفتح الثلاجه ينظر لماذا هذا ما غطيتم هذا الصحن ولماذا هذا الطعام كثير وبدا ينتقد فلم تتحمله الزوجة فاتفقت مع زوجها بعد جدال طويل على أن يسكن أبوه في الملحق الخاص بالسائق فأخرج السائق الى مكانا اخر ونظف الملحق وضع فراش وجاء الولد إلى ابي قال يا ابي ما رايك ان تسكن في الملحق الخارجي هذا اقرب للشمس واحسن هواء واحسن لك صحة فهم الأب مراد ولده لكنه لم يجادل ما دام هذه مميزات الملحق لماذا يا ولدي ما تنقل غرفه نومك فيه لكن الاب ذهب وسكن هناك وصار الولد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 لكن هذا البكاء جاء متأخرا واخذ ينظر إلى فراش ابيه وإذا الفراش اسود من كثره العرق فالقى نفسه على تلك المخده وفيها بقايا من رائحه ابيه وجعل يبكي وينظر اليها والتفت وإذا فيه لا يزال بعض الفنايل لابيه مرميه بجانب الفراش والابو